الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلم إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بردهم عذاب جهنم وبئس المصير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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Hwaal-Ladhi jālalakum al-ādza dzalulā, fāmshu fī manākibha, wa kulu min rizq wa ilaihi nushur. Aāmin tumma fī al-ṣamā'ā, ayyaqsif bikum al-ādza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 التوجوز الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم